محمد على آله وأصحابه أجمعين اليوم كم شعبان؟ سبعة وهذا الدرس هو الواحد والأربعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام من المنذر رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو الدرس الواحد والأربعون واليوم هو السابع من شهر شعبان لعام 1432 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن واختلف أهل العلم في خراءة الجنوب والحائض القرآن فكره طائفة أن يقرأ الجنوب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر علي والحسن وإبراهيم والزهري وقتاده وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال لا قال أخبرنا محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا محمد ابن داسة قال حدثنا الأعمش عن, عن سفيان عن عبيدة عن عمر أنه كان يكفره للجنبي أن يقرأ. قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا خلف قال أخبرنا خالد عن عامر ابن السمط عن أبي الغريف عن علي قال لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء وأما إذا كان جنبا فلا ولا حرفا قال حدثنا إسحاقه عن عامر السعدي قال سمعت أبا في الهمداني يقول شهدت عليا بال ثم قال اقرأ القرآن ما لم يكن, ما لم يكن أحدكم جنبا فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا قال أخبرنا ابن عبد الحكمي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أب الزبير أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن فقال جابر لا وقال عبيدة الجنب مثل الحائض وقال عطاء الحائض لا تقرأ شيئا والجنب الآية ينفذها وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن جبير الحائض لا تقرأ من القرآن وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم الآية واختلث في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال لا بأس أن تقرأ، وحكى الربيع عنه أنه قال لا تقرأ لا يقرأ الجنوب ولا الحائض ولا يحملان المصحف، وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض، وذكر الجنوب فقال أما حديث علي فقال ولا حرف ولا ولا حرف الأثرم عنه وحكى إسحاق ابن منصور عنه أنه قال يقرأ طرف طرف الآية والشيء كذلك وكذلك قال إسحاق وحكى أبو ثول عن الكوفي أنه قال لا تقرأ الحائض وقال أبو ثور لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن ورخص الطائفة للجنب في القرآن روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ويرده وهو جنب قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا زياد ابن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عبيد ابن عبيدة من بني عباب الناجي قال قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك قال حدثنا موسى ابن هارون قال أخبرنا إسحاق ابن رهاوي قال أخبرنا بقية عن شعيب عن الزوري عن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها قال وحدثونا عن محمود بن آدم قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كان يقرأ ورده وهو جنب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثبة بن عبد الله قال أخبرنا أبو غالم وهو يونس ابن نافع عن أبي مجلز قال دخلت على ابن عباس فقلت له أيقرأ الجنب القرآن قال دخلت علي, دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن وقيل لسعيد بن المسيد أيقرأ الجنب القرآن قال نعم أليس في جوفه؟ وقال مالك لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائض وقال الأوزاعي لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنخلبون وآية النزول وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وفيه قول ثالث قاله محمد ابن مسلمة كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل قال وقد أرخص في, أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين حتى يتعوذ مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع فلا القرآن والجنب ليس كحالها قال أبو بكر احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي قال حدثنا محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن مسلمة قال دخلت على علي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قال أبو بكر فقال بعضهم الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر اسم ذكر الله تعالى، فغير جائز أن نمنع منه أحدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيان، وحديث علي لا يثبت اسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمر وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإذا كان هو الناقل لخبره فجرحه, فجرحه يبطل الاحتجاج به ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهى عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت عبد الله بن سلمة وإن لنعرف وننكر قال كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تلخيص المسألة المسألة الأولى هذه هذا العنوان تحت مسألتين قراءة الجنوب مسألة والحائط مسألة مسألة الأولى حكم قراءة الجنوب القرآن غير مس حكم قراءة الجنوب القرآن من غير مس قولان الأهل العلم القول الأول أنه يمنع الجنوب من قراءة القرآن وهذا قول علي قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقول لأئمة الأربعة أبي حنيفة أمالك والشفيوة قول الثاني يجوز للجنب أن يقرأ القرآن هذا قال بي من عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم صوت إذن هذه المسألة فيها قولان هذه المسألة فيها قولان قول اثنين من الصحابة وقول لئمة الأربعة لأن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن القول الثاني قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الجنوب يقرأ القرآن وقال الظاهرية بأن الجنوب يجوز أن يقرأ القرآن يعني القول الثاني قال به الظاهرية الترجم ما هو الراجح هاه قول الثاني قول الثاني القول أشته كان يذكر الله على كل أحيانه القرآن ذكر نعم أم أم نعم قول الأول لماذا؟ نعم نعم عن قراءة الجنوب نعم ألف صوتا فهذه القول الأول حديث علي بن أبي طالب لا يقرأ الجنوب شيئا من القرن ولا حرفا وحديث ضعيف حديث ضعيف الراجح هو القول الأول للجنب يمنع منهم منع كراهة وليس تحريما ولذلك مروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره ذلك وعلي بن عبي طالب كان يكره ذلك ولو أخذ أحد بقول عبد الله بن عباس فلا بأس فالمسألة إذا اختلف فيها الصحابة كان الاختلاف سائغا كان الاختلاف سائع إذن الاختلاف في قراءة الجنب شيئا من القرآن اختلاف سائغ بين الصحابة رضي الله عنه وإن كان لئمة الأربعة قد وقفوا بلا شك على هذه الدلة أخذوا بقول القائلين بالكراه لقاعدة الاحتياط وإذا تعارض مبيح ومحظور قدم المحظور على المبيح على القاعدة عند الإمة الأربعة فالأحوط ألا يقرأ الجنوب لا سيما أن الجنوب يستطيع أن يقتسل ويقرأ يعني الجنوب ليس معذورا كالحائض. الجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ القرآن كل هذا في قراءة القرآن من غير مس وأباح للجنب أن يقرأ الآية أو الآيتين على سبيل التعوذ أو على سبيل الذكر أما على سبيل تلوة القرآن فلا أحيانا يكون الحديث ضعيفا ويأخذ به العلماء لما يحوطه من قراء مثل حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعطاق والرجع هذا الحديث الراجع من كلام أهل العلم أنه ضعيف وإن كان الشيخ الألباني رحم الله حاول أن يحسنه بطرقه إلا أن علماء الحديث قبل الشيخ الألباني قد قالوا بأنه ضعيف وبيّنوا سبب ضعفه وأنه لا يرتق ورغم ذلك الإجماع على أن الطلاق هازلا يقع نقله ابن المنذر فليس معنى أن حديث علي بن أبي طالب لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن ضعيف سقط الحق لس يموا أن هذا الحديث حسنه الحاك حسنه الترمذي وصحاه الحاك يعني اختلف العلماء في تضعيف وإن كان الراجح أنه ضعيف إن كان الراجح أنه ضعيف حتى أن ابن المنذر اختار ضعفه إذن فالمسألة فيها خلاف سائغ. بين الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الثانية قراءة الحائض القرآن من غير مس قراءة الحائض القرآن من غير مس فيها قولان لأهل العلم القول الأول يكره للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وهذا قول عمر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو قول لأئمة الأربعة أيضا قاسوها على الجن، والقول الثاني أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهذا وهذه الرواية عن الشافعي العجيب أن الرواية هذه الرواية رواة عن الشافعي أبو ثور أن أبو ثور رواه عن الشافعي أنه يقول بجواز قراءة الحياة للقرآن وأبو ثور نفسه يقول بعدم الجواز والربيع الربيع الجيزي روى عنه المنع طبعا إذا تعارضت إذا جاء عن الشافعي روايتين رواية عن أبي ثور عن الشافعي بالجواز والواي عن الربيع الجيزي عن الشافعي بالجواز وكلاهما من تلامذته في أصول الشافعية يقدمون رواية من رواة أبي ثور عن الشافعي ولا رواية الربيع يقدم رواية الربيع لماذا أحسنت أحسنت, أحسنت بارك الله لأن أبي ثور حمل عن الشافعي قديما وهو في العراق والربيع ابن سليمان الجيزي حمل عنه بعد ما جاء إلى مصر واستقر في مصر أربع سنوات يأخذ عنه ربيع الجيزي وربيع من الجيزة فالمذهب الجديد يرويه عنه الربيع إذن فالرواية المعتمدة المعتمدة عن الشافعي بالمن كراءت كراءت الحائض شيئا من القرآن والقول الثاني بالجواز جواز كراءت الحائض شيئا من القرآن ويقولون بأن البراءة الأصلية هي الأصل وأنه لم يثبت شيء يمنع الحائض لم يثبت شيء صحيح يمنع الحائض من القرآن وضعف حديث علي الذي قاس عليه أصحاب القول الآخر الترجيح الراجح أنه يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن إذا احتاجت إلى ذلك كمثيان أو اختبار أو نحو ذلك بدون مس ورجحنا هذا القول لأن الحائض معذورة الحائض معذور عكس الجنوب الجنوب يستطيع أن في أي وقت ويقرأ أما الحائض فلها أيام معدودة لا تستطيع أن ترتسل فيها حتى ينقضي حيضها وهذا مبني على قاعدة أصولية تقول إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع فقد ضاق الأمر على الحائض ليس بيدها فاتسع في الأحكام بالنسبة لها. أما الأثر الذي رواه ابن المنذر في نهاية هذا الباب رواه ليبين ضعف ضعف عبد الله بن سلم يقول سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر قال كان عبد الله ينصرح من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشة الحر عليكم يعني كان يصلي من الظحى ماذا دون على عدم آه... على عدم ضبطه؟ فيسوق هذا الحديث ليقضح في عدالته. يعني يريد أن يضعف حديث علي بن أبي طالب لا يقرأ الجنوب شيئا هذا بالنسبة للقراءة بدون مس. أما مس المصحف للجنوب والحائط فسوف يذكرهم مصنف. فقال قال رحمه الله باب ذكر مس الجنب والحائض المصحفة والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحفة فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر قال حدثنا أبو سعد قال حدثنا محمد ابن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يمس المصحفة إلا متوضع وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته وروي ذلك عن الشعبي وطاووس والقاسم وعطاء وقال عطاء لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته وقال الحكام وحماد وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصخفة وليس بطاهر قال إذا كان في علاقة فلا بأس وكره عطاء والزهري والقاسم والنخاعي مس دراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر قال ولا بأس أن يحمله في الخروج والتابوت والغراء في الخروج والخرج صحة هو الخرج في الخرج والتابوت والغرارة ونحو ذلك من على غير وضوء ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه وقال الأوزاعي والشافعي لا يحمل المصحف الجنب والحائض وقال أحمد وإسحاق لا يقرأ في المصحف إلا متوضع قال إسحاق لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء وقال أبو ثور لا يمس المصحف جنوب ولا حائض ولا غير متوضع قال وذلك أن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون قال وهذا قول مالك وأبي عبد الله وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنبي يأخذ الصرة فيها دراهم فيها الصورة من القرآن أو المصحف بعلاقته قال لا بأس وقال لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها الصورة من القرآن في غير صرة وكذلك المصحف في غير علاقته وقال أبو يوسف ومحمد لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صرة أو في علاقة وقال أبو بكر أعلى ما يحتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وحديث عمر بن حزم قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قام <تصفيق> في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تمس القرآن إلا على طهور ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة وقال معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية وقال وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين ولو كان نهيا لقال لا يمسنه واحتج بحديث أبي هريرة وحديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس والأكثر من أهل العلم على القول الأول وقد روين عن ابن جبيل أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف وروي عن الحسن وقتادته أنهما كان لا, لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء ويقولان جبلوا على ذلك واحتجت هذه الفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطيني الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك وبقول عائشة كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال وفي هذا دليل على أن الحائضة لا لا تنجس لا تنجس ما تمس إذ ليس جميع بدنها نجس وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج بكون الدم فيه وسائر البدن طاهر تلخيص المسألة حكم مس الجنوب والحائض للمصحف قولان الأهل العلم القول الأول لا يجوز للجنب والحائض أن يمس المصحف هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ثابت أيضا عن سعد بن أبي وقاس وإن كان المصنف لم يذكره هنا وهو قول لئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم القول الثاني قول سعيد بن جبير وقول الظاهرية بأنه يجوز للحائض والجنوب أن تمثى المصحف واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هو حديث صحيح الترجيح الراجح والقول الايه؟ الأول نعم الراجح والقول الأول أنه لا يجوز للجنب والحائض أن يمس المصحف لحديث لا يمس القرآن إلا طاهرون حديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث اختلف العلماء فيه لكن الحديث له طرق كثيرة صحاه الشيخ الألباني بطرقه وصحاه كثير من أهل العلم لا يمس القرآن إلا طاهر كتاب عمر بن حزم هذه فقرة من فقرات كتاب عمر بن حزم وهذا الكتاب من أجمع الكتب ويجمل بطالب الفقه أن يجمع فقرات هذا الحديث حديث عمر بن حز في مس المصحف وفي الديات وفي الأثنان الإبل والبقر ونحو ذلك في الزكافة وحديث جامع ينبغي أن يحفظ متن هذا الحديث حتى قال ابن عبد البر. وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول فأغنى عن دراسة إثنادي الفقهاء يعملون به جيلا عن جيل حديث عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، الذي قرئ عليهم في اليمن لأهل اليمن كتاب ورد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وقرئ عليهم ليعملوا به فرواه رواه أهل اليمن من بين فقرات هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ولذلك أخذ به لئمة الأربعة أو لا يمس القرآن إلا طاهر الحقيقة أن كلمة طاهر إذا أطلقت في الشارع يراد بها الوضوء إذا أطلقت يراد بها الوضوء ولا يعترض على هذا بحديث المؤمن لا ينجس لأن المقصود بأن المؤمن لا ينجس يعني نجاسة معنوية لقوله تعالى إنما المشركون نجس فالمعنى هنا نجس الشرك وإلا فلا قل أحد بأنه يجوز للمؤمن الجنبي أو يجوز للمؤمن غير متوضي أن يصلي لأن المؤمن لا ينجس لا بد أن يتطهر يتطهر يعني اتهارا للشرعية يعني الوضوء ولذلك فهم الصحابة هذا عندما لم يثبت فيما أعلم أن أحدا من الصحابة مس المصحف وهو على غير وضوء فضلا عن أن يكون جنوبا أثر ابن عمر في المنع منع الإنسان من مس المصحف على غير وضوء وأثر سعد بن أبي وقاص لما أعطى المصحف لابنه مصعب بن سعد وسعد رضي الله عنه يقرأ ومصعب يمسك بالمصحف قال مصعب فمدت يدي فاحتككته فقال لعلك مسست ذكرك قم فتوضأ لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن كلمة الطاهر لا توضب وكذلك الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم طاهر هذه الأجساد طهركم الله ما من عبد يبيت طاهرا إلا أرسل في شعاره ملكا كل من قلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا فالمقصود بطاهر هنا يعني متوضب فهذا يدل على أن الإنسان ليجب أن لا يمس المصحف إلا هو متوضي أما الظاهرية فقالوا المؤمن لا ينجس واخذوا خالف الأئمة الأربعة في ذلك وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف حتى إن ابن جبير توضى وضوءه إلا رجليه كما قال المصنف هنا هو الوحيد الذي قال بذلك في هذه المسألة نعم لا لا لا القراءة تختلف عن السمع يجوز أن يسمع الإنسان القرآن وهو جنوب وتسمع الحائط إنما الحديث كله عن القراءة أو المس يعني يجوز أن يسمع الجنب أن يسمع الجنب أو القرآن إذا الراجح هو القول الأول بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر لا تمس المصحف إلا وأنت متوبئ فإن قال قائل بأنه مصاب بسلس بول أو انفلات ريح ويريد أن يقرأ القرآن لا سيما في رمضان وغيره فنقول هذه مسألة فرعية أننا لو خدنا بقول الأمة الأربعة حينما بحثنا مسألة غير المتوضّع يمس المصحف ولا لا وجدت اثنين من الصحابة يقولان بأنه لا يجوز له ذلك و. الفقهاء السبعة يقولون بعدم مس المصحف لغير متوضّف. فقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، والأئمة الأربعة يقولون بعدم مس المصحف لغير المتوضّف. ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وعلى قول مصنفنا سعيد بن جبير الحمّام الله، وبعض مشايخنا أخذ بقول الظاهرية المسألة فيها خلاف وإن كان الخلاف فيها سائف أيضا لكن قوة الخلاف أو قوة المسألة يعني لا يمكن أن يكون هناك صحابيين يقولان ولا يعرف لهم مخالف بعد المسر المصحف ثم يقول بذلك فقهاء المدينة السبعة يجمعون على هذا ثم الأئمة الأربعة يقولون أيضا بعد مصر المصحف فيعني في يغلب على الظن أن هذا أن هذه القراءة تدل على أن هذا القول هو الأرجح لسيما عند من يرى بأن الإجماع السكوتية حجة فإن اثنين من الصحابة قال بذلك ولم يعلم لهما مخالف لم يعلم لهم يعني هذا إجمعي سكوتي إجمع سكوتي لكن في قضية قراءة الجنوب للقرآن بدون مس فيا خلاف بين الصحاب عمر وعلي رضي الله عنهما يقولون لا يقرأ وعبد الله بن عباس يقول يقرأ بدون مس فهذه فيا خلاف بين الصحاب الخلاف ياسائه يعني واضح لكن المسألة هذه لم أقف حتى الآن على أحد من الصحابة يقول بجواز المس بجوز المس للجنب أو الحار ولذلك هذا القول قوي جدا وهو حرمة مس القرآن حتى ولو قال بعض العلماء بتضعيف حديث لا مس القرآن إلا طاهر لأننا في ترتيب الأدلة كما تعلمون في وصول الفقه ينظر في حكم مسألة في القرآن فإن لم يوجد ففي السنة، فلم يوجد، ففي الإجماع، فإن لم يوجد، ففي قول الصحابة، إن لم يوجد، ففي القياس. لماذا قول الصحابة؟ لأن الصحابة أخذوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيغلب على الظن أن الصحابة أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وإن لم يروه عنه، لأن كثير من الصحابة كان يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث به. يخشى أن يزيد حرف. أو ينقص حرف أو كذا فلس لكن يعمل به في نفسه أو يفتي به وبعضهم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفتي به يخشى من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال كثير من علماء الأصول بأن قول الصحابة إذا لم يخالف حد إذا لم يكن لهم فهذا ليس لهم مخالف من الصحابة هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية مسألة مس الدنانير والدراهم، مس الدراهم ودنانير. حينما كانت تكتب السكة، السكة الإسلامية كان يكتب على الدينار لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومثل حتى الآن الريال السعودي مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الإنسان الجنوب أن يمس هذه العمل هل يجوز له أم لا لأنه ذكر والمسألة فيها قولان والخلاف فيها سائر وإن كان الأولى عدم المس لكن الراجح جواز المس لأن الحديث الوارد ده يمس القرآن إلا طاه لا لا يسأل يقول هل يجوز أن نقول بأن الغلاف الخارجي للمصحف ليس مصحفا ويجوز لغير متوضع أن يمسك بهذا لا نحن نقول لو كان الإنسان عنده انفلات ريح أو سلاسقل أو نحو ذلك يتوضع المرة الأولى ثم يمس المصحف بعد ذلك لأنه معذور لا يكلف الله نفسه إلا وسهل لكن الإنسان في حالته الطبيعية الغلاف الخارجي المصحف من المصحف ولذا كنا لمن ملك ماذا يقول يقول وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته حتى العلاقة في العلاقة يعني ودنة ال أحيانا تعمل مخلا من الكيس من كيس من ال من القماش كيس من القماش وله علاق علاق دي زي ودن الكيس كده. فهذه العلاقة العلماء يقولون يجوز يعني جمهور على جواز النكتير المصحف وأنت جنوب أو غير متوضف بهذه العلاقة يعني من ودن المخلة أو ودن الشنطة حقيبة أو كذا. لكن المالك رحمه الله شدد في هذه المسألة فقال وكره أن يحمل المصحف بعلاقتي أو على وسادة أحد يعني حتى تضع المصحف على وسادة كده وتحمله أنت لا تمس المصحف كره مالك. قال ولا بأس أن يحمله في الخرج تعرفون الخرج؟ الخرج الذي يوضع على الخرج الذي يوضع على الدابة غابط الحمار عافيم هو ده الخرج الخرج الذي يوضع على الدابة من قماش يوضع له عين عين يمين وعين شمال تحطه في العين الطعام والعين الثاني الماء نعم لحظة بس أخلص كلام ملك عش حتى لا ينقطع الحديث مع الظلام فلما يرى أنه لا جزء أن يحمله بعلاقته ولا بس أن يحمله في الخرج والتابوت التابوت يعني صندوق الخشب والغرارة أو تكونوا مش عارفين الغرارة كمان عارفين الغرارة الشوال الكبير شوال الرص بس إيه الغرارة قد الشوال ثلاث مرات الزكيبة عارفين الزكيبة نسميه نحن الزكيبة اسمها الغرارة الغرارة تمام لأ لأنه هو غير ملامس للمصحف لو المصحف العرارة أو الشوال وحمله هذا كلام مالي لكن طبعا كلام الجمهور أقوى بأن الإنسان ما دام لم يمس المصحف فلا بأس ما دام لم يمس المصحف فلا بأس لكن جلد المصحف منه إلا إذا كان جلد المصحف له علاقة تمسكه أنت السدس كده والسدس مفوق فيها علاقة تمسك من العلاقة لا بأس لكن تمسك جلد المصحف فإن هذا لا ينفع تفضل السؤال قرأت القرآن على الكمبيوتر أو التلفون. هذه مسألة مهمة. القراءة كما ذكرنا فيها خلاف. لكن مس التلفون يعني واحد معاه المحمول الجوال وعليه المصحف وجاب ورقة المصحف كده. ورقة المصحف على المحمول أو الجوال. هل يجوز أن يمسه هو غير متوضّع؟ العلماء قالوا, قالوا بأن ال بأن الصفحة إذا كان فيها شيء غير القرآن فتأخذ حكم التفسير ويجوز للجنم أو غير متواض أن يمس التفسير الذي اختلط فيه القرآن بغيره أما إذا كانت الورق أو الصفحة أو شاشة المحمول أو شاشة الكمبيوتر كلها القرآن فحينئذ تأخذ حكم ورقة المصحف فلا جزء يمسها إلا وهو متواض. كذلك الذي يكتب على الصبور الذي يكتب على الصبورة إذا أخذ إذا كانت السبور على القرآن فقط فلا يمس السبورة إلا هو مطاط وذكرها بعض العلماء كتابة الآيات القرآنية على جدر المسجد قالوا لأن جدار المسجد سأخذ حكم ورقة المصحف أما إذا اختلطت بغير قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين آية وتفسير ومعنى كلمة وحديث وذكر وكلام من هذا على الشاشة أو على الصبورة فإن هذا يأخذ حكم التفسير ولا بأس يمسكه ويضعه في جيبه في قد يضطر الإنسان احيانا إلى مس المصحف غير الوضوء إذا كان سيدخل في الحماء مثلا وفي مكان لو معك واحد متوضد تقول له طلع المصحف من جيبه. لكن أنت وحدك ماذا تصنع؟ أنت مخير بين أمرين، بين أنك تمسكه وتطلع وتحطه بره وأنت غير متوضّع وبين أن تدخل الحمام به. فإن إذا عندك مفسدتان ترتكب أخفهم ما هي؟ تأخذه وتضعه ثم تدخل بدونه. نعم. ماشي يعني لا بأس أن تمسك منديل ونحوه إذا اضطررت له، إذا خاف عليه الضياع. لا وغير ما يخاف إذا خاف الضيع يدخل بهن ماشي إذا خاف عليه الضيع سيدخل بهم بالضرورة أيضاً فهذه حالات الطريقة. للتعلم يتوضّع يتوضّع إذا كان للتعلم لا خياس لكل ضرورة التعلم تتوضّع وتدخل تتوضّع وتقرأ المصحف تحفظ. وبعد ساعة أو نص ساعة أو ساعتين انتقضوا وقت وروح تتوضى وتجي تاني إلا إذا كنت واكل جرجير أو فيك أو نحو ذلك <تصفيق> المانع ما يقول المدرس أريد أن أتوضى على كل حال يا أخواني إذا وصل إلى حالة في الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها خلاص مثل اللي عندهم فلات ريح او سلس بول ونحوشه ويخفف من اكل الجرزير طيب نتوقف هنا ان شاء الله ناخذ اسئلهكم عندك اسئله ولا فيش سؤال من الغرفة يقول يقول أحدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله وينام ويقرأ المعودات فما الصحة ذلك أنا لا أحفظ حديثا بهذا النص لكن مر معنا مر معنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب وكما ذكرت لكم بأن الإنسان إذا قرأ المعوذات يتعوذ بها على هيئة أذكار الصباح أو المساء يجوز قراءتها الإنسان حتى لو كان جنبا لو قرأها من أدل التعود لا من أدل يقول هل تتوقف الدروس في شهر رمضان وما هو منهج طلب العلم في رمضان نعم تتوقف الدروس إن شاء الله في شهر رمضان ويبدأ الإخوة بالتركيز على القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والتعب كل واحد مثلا يقرأ عشرة أجزاء في اليوم يتقرب بذلك إلى الله يختم القرآن كل ثلاثة أيام مرة العشرة الأجزاء سهلة وسهلة جدا سيما إذا عرف الإنسان بأن الجزء يأخذ نصف ساعة كلاوة العشرة الأجزاء سأخذون خمس ساعات يوميا ويمكن أن يقسمهم على الصلاة الخمس. مع كل صلاة ينتظر بعد الصلاة نصف ساعة يقرأ جزء. يستطيع أن يقرأ خمسة أجزاء جزء قبل الصلاة و جزء بعدها كده يقرأ عشرة أجزاء في اليوم الأمر الثاني التركيز على الرقائق في رمضان بالنسبة لأعمال القلوب والتقرب إلى الله عز وجل وفضائل الأعمال وكذلك الترهيب من الذنوب والخطايا والكبائر ونحو ذلك تعريف الناس بما يجهلون من أمور دينهم هذه الأمور كلها مهمة جدا يا أخوان جدا جدا فشهر رمضان الشحنة الإيمانية الإنسان يأخذها لسنته كلها ولا بأس طبعا إنسان يعمل دروس في رمضان مش حرام يعني الدروس لأستحرامت في رمضان دروس فقه وتوحيد وحديث وكذا لا بأس لا سيما إذا كانوا في اعتكاف ونحو ذلك لكن غالبا كان العلماء يتفرغون للعبادة في رمضان لكن يعني المتوقع أن رمضان هذا بالذات في مصر ستظل فيه الدروس والحديث والكلام لأن المعركة القائمة الآن بين الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية والذين ينادون بفصل الدين عن الدولة وإبعاد الشريعة الإسلامية عن الحياة سيظلون يشوشون على الشريعة الإسلامية وسيظل أهل الحق يدافعون على الشريعة الإسلامية سواء في رمضان أو في غير رمضان فالمتوقع أن ستكون هناك أيضا يعني منافحات ومحاضرات ودروس أيضا عن مزايا الشرع الإسلامية وعن مساوئ القانون الوضعي وعن هذه الأشياء التي ينبغي أن يتركها المسلم لأن هؤلاء القوم لن يسكتوا وسيتكلمون كثيرا لكن يبدو أن رمضان الآن سيكون بلا مسلسلات وبلا فوازير وكذلك الناس مشغلة وانشغلت عن الفوازير وعن الكلام ذا كله حتى أن ما تشاط الكرة الآن أصبح الجمهور بتحة قليل جدا والناس انصرفت عنها ولذلك فعلا الشعب المصري وصل إلى مرحلة من الوعي الكامل أو الوعي الكبير يعني الوعي الكبير في وما ينفعه وما يفيده هناك اقتراح ينادى بالقرات في صوت بلدي يقولون نطالب الملايين التي ستنفق على فوزير رمضان يعطوها حتى لو الشهداء ولا هذا أحسن لأن الناس لا تستفيد شيئا من فوزير رمضان. سيل يقول. أحسن الله إليكم لو رأيتم أن تخصص درسا يوم السبت أو الجمعة لتوضيح أحكام الصيام ومسائله حتى ندخل على رمضان مستعدين لهذه الأحكام والله ماشي شيء فرصة كويسة نفكر في هذا إن شاء الله تعالى نحن نجعل باقي درسين على رمضان تقريبا أو ثلاثة دروس ممكن نجعلها في فقه الصيام إن شاء الله إذا أردتم ذلك طيب نأخذ الآراء الذين يريدون أن نستمر كما نحن إلى رمضان يرفعين الذي يريد أن نجعلها في الصيام يرفعين طيب الجمهور يريد الصيام ان شاء الله بس إن شاء الله نجعلها عن فقه الصيام حتى يتمكن إمة والبطبة أن يشرح الصيام للناس وحتى نعرف نحن أحكام الصيام ندخل فيه على بينا إن شاء الله نعم بدل الأوسط مكان الأوسط نعم والكتاب الذي سندرسه إن شاء الله كتاب جميل كتاب الشيخ أحمد حطيبة في فقه اسمه إيه؟ الأحكام الصيام اسمه الجامع لأحكام الصيام وأعمار شهر رمضان للشيخ أحمد حطيبة كتاب جيد جامع فيمكن أن نبدأ في قراءة وشرح من الجمعة القادمة إن شاء الله وتعرفها. نعم <تصفيق> نعم نعم نعم نعم عن مسألة التعوض أو التعاويذ التي أشار إليه ابن المنذك بعض العلماء أجاز أن يكتب شيء من القرآن أو المعوذات في ورقة ويعلقها للصبي أو يعلقها للإنسان المحسود أو نحو ذلك هذه المسألة مختلفون فيها بعضها العلم قال بجوازها إذا كانت بذكر الله أو بالقرآن وبعضها العلم منعها تماما سواء كانت بذكر الله أو بغيره عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق تميمة فلا أتم الله له فقال بأن التميمة تشمل ما كان بذكر الله وغيره والحقيقة أن الخلاف فيها سائق, الخلاف فيها سائق وإن كنا نرى أن تركها أولى لأنه لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ذلك مثالة تعليق التعويذ لكن كان نبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالدعاء المعروف أعيدكم بكلمات الله التام من كل شيطان مهم من كل عام الله سيل يقول امرأة طلقت من زوجها وكان مهر هذه المرأة اربع أربعين ألف جنيه وعند الطلاق اتفقوا على الآتي أن تتنازل المرأة لزوجها عن قطعة أرض تملكها ثمنها ثلاثمائة ألف جنيه لأنها هي التي طلبت الطلاق ويعطيها زوجها مبلغ خمسين ألف جنيه نقدا والسؤال هل هذه المفارقة تعد طلاقا أم خلعا هذه صورة الخلع الناس ستدفع لهم بلا في مقابل أن يطلقها هذه صورة الحل السيد يقول ما هو النظام في دورة بداية المتفقه بقطور وهل تشرح المتن أم الكتاب بالشرح الكبير القطور إن شاء الله سيكون شرح المتن فقط كن مع الشباب المتن فقط ونبدأ نشرح ويكتبوا التعليقات عندهم سريعة إن شاء الله. نعم. سألون يقول كيف تحسب عدة المرأة التي تحيض لكن لسه, لسة حتى الآن لم نحدد دورة قطور في دورات نادرة اللي أنا أشرحها بنفسي لكن الدورة اللي أشرحها إن شاء الله لأسبوع ده اللي هي دورة الشروق دورة الشروق إن شاء الله تكون يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين. بإذن الله تعالى. الشروق اللي هي مدينة الشروق القريبة من ااا بجوار العاشر جنب القاهرة إن شاء الله. دورة الشروق التي إن شاء الله سأدرس فيها. يوم الأربعاء يوم الثلاثاء ولا الأربعاء نعم. في مسجد في. هو تقريبا المسجد هيكتب العنوان هذا العام إن شاء الله بعد عودة في الـ في الـ الشيخ أحمد عبد الجواد هو المسؤول عنه، المنسق أحمد عبد الجواد أعطيك برقم تلفونه، المنسق تقريبا تلفونه صفر هذا منسق دورة الشروق، الرقم مرة أخرى صفر ثلاثة وثلاثين ستة ثلاثة وتسعين هذا منسق دورة الشهر. نعم. الشيخ أحمد عبد ماذا تقول في سؤالك؟ إش حالك؟ الحائط؟, الحائط. كيف تحسب عدده؟ الحائط كيف تحسب عدده؟ بثلاث ثلاث حيضات يعني المرأة التي طحيب. إذا طلقها على السنة يعني طلقها في طهر لم يمسها فيها أول حيضة بتحسبها وثاني حيضة تحسبها وتالت حيضة إذا اقتسلت منها انتهت عدة سيدون يقول ما حكم من يسمع القرآن من الراديو أثناء الجماعة لا بأس بذلك ليس هناك ما يمنع سير يقول بمجرد أن أتوضّع يخرج مني الريح أو بمجرد أن أتوضّع وأبدأ أو بمجرد أن أتوضّع وأبدأ قراءتي في المصحف يبدأ يأتيني ذلك الشيء فماذا أصنع؟ لا تصنع شيئاً حتى لو خرج منك ريح استمر في القراءة فأنت معذور. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سألون يقول هل يجوز للحائض والجنوب أن تسجد سجدة التلاوة وهل يجوز للمرأة أن تسجد وشعرها مكشوف على قول الجمهور لا على قول الشيخ الإسلام نعم لأنه لا يعتبر سيدة الشكر ولا سيدة التلاوة صلاة لأنها لا تبدأ بالتكبير ولا تنتهي بالتسليم فعلى قول الشيخ الإسلام لا بأس وحتى لو سجدت المرأة وشعرهم مكشوف فلا بس سألون يقول من هم الفقهاء السبعة قال المدينة السبعة مثل زيد سعيد بن زيد و لا أذكرهم محمد بن القاسم وسعيد بن زيد إن شاء الله أجب لكم أسمهم كاملة يعني غاب عني أسمهم من يذكر منهم أحدا سعيد بن موسى، محمد بن القاسم، وخارجه ابن زي حسن، عروة ابن عطامش فيهم لا، عروة بن الزبير، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر حسن، إن شاء الله نجيب أسمائهم أنا راض عنك سير يقول هل يجوز النوم في المساجد؟ نعم كان ابن عمر ينام في المسجد وهو شاب قبل أن يتزوج. سيد يقول ما حكم مسج المصحف المهمش بتفسير بعض الكلمات تفسيرا يسيرا لا هذا المسألة صعبة عليها لا هو أن أجيب فيها. سيد يقول على أي شيء نحمل قول عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل حاله الذكر إذا أطلق هو الذكر المعروف للثغفار والتسليح والتكبير والتهليل والعلماء يقولون يجوز أن يذكر الإنسان ربه حتى ولو كان جنوبا ولو كانت امرأة حائرة لكن الإشكال في تلاوة القرآن القرآن ذكر مخصوص سير يقول قلتم أن الردة تنقض التيمم وقلتم حفظكم الله أن الردة لا تنقض الوضوء مع أن التيمم بدل عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل يزاكر الله خيرا ورجعنا عن هذه المسألة وقلنا بأن الردة تنقض الوضوء طبع الثالثة عشر كتاب بداية المتفقه كتبنا فيها الردة مرة أخرى قلنا بأنها تنقض الوضوء وهذه عادة كل طالب علم ضعيف مر يجي مين ورش ما ويتردد كثير فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غلال كلما وجدنا دليلا يؤيد القول الثاني أخذنا منه فالآخر شيء أن الردة تنقض الوضوء وتنقض التيامم معه وإن أشركت لا ولا قد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا نعملك. عملك لا تعدد تعددي للحق الحق واحد لا يتعد الحق واحد لا يتعد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق واحد وأن الصواب واحد لكن إذا بذل المجتهد وسعه فأخطأ ليس مأزورا بل مأجوب ومن أدل ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين حينما قال لا يصلي أن أحد منكم العصر من إلا في بني قريظ فبعضهم صلفوا القريق وبعضهم لم يصلي حتى وصل وفات وقت العصر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد, أحد الفريقين أو أحد الفريقين إلا لماذا لنبذل وسعهم في فهم النص لكن ليس معنى ذلك أن الحق اثنين حق واحد بس سؤال من الغرفة يقول بالله عليك هل هناك دليل على إنشاء الأحزاب ليس هناك دليل على إنشاء الأحزاب وليس هناك دليل على عدم إنشاء الأحزاب فالأخوة لابد أن يعرفوا أن هل هناك دليل من القرآن والسن على أن الطماطم حلال طماطم أنا لا أحفظ حديثا ولا آية تقول بأن الطماطم مباحة. هل معنى ذلك تبي الطماطم حرام؟ لا. ليلى نحن عندنا قواعد أخواني الأصولية ولذلك احنا بنحاول نعلم الشباب حاجة اسمها الملك الفقهي. يعني الملك الفقهي الملك الفقهي التي يستطيع من خلال ما يبرز من الفقه أن يعرف الحكم الفقهي في المسألة. وهذه الملكة الفقهية تأتي بثلاثة اشياء الشيء الاول حفظ ضوابط فقهية اثنين حفظ قواعد فقهية ثلاثة كسرت ممارسة الفقه تخريج الاصول على الفروع الفروع على الوصول ثلاثة اشياء دي تكسب عندك حاسما الملكة الفقهية من الملكة الفقهية انه وضعوا قواعد عام فقال لك الاصل في العبادات اللي التوقف أي عبادة حرام إلا أن يأتي دليل جاء إنسان يصلي بطريقة معينة نقول له حرام ما الدليل قال أصل في العبادات الحرمة حتى يأتي الدليل اثنين الأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل على الحرمة العكس أصل في المع... البيوع الشراء المعاملات الكفالة الشركات أنواع شركات مختلفة هذه لا تحتاج إلى أدلة تفصيلية الأصل فيها الحل وصخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منها الأصل في الأصل في المعاملات الدنيوية الإباحة الأحزاب والسيارات والجماعات والمؤسسات والشيء. الأصل فيها الإباحة إلا أن يأتي دليل على القرآن. الدليل ده بيجي منين؟ دليل يأتي من معنى الشيء نفسه لا من لفظه ولذلك وضعوا لنا قاعدة في الأصول لا مشاحة في الاستطراع. لا مشاحة في الاستطراع. ممكن نستطلع لأي استطراع، لكن المهم في المعنى. دي أي حزب يقول لك الحزب حلال ولا حرام تقول له طب الحزب ده شكله ايه بينادي بإيه؟ يقول لك والله أنا عندي حزب بينادي بالاشتراكية. يعني الاشتراكية يعني اشتراكية الناس يعني نفصل الدين عن الحياة <تصفيق> ويبقى الناس شركاء في كل حاجة والعدالة الاجتماعية لو لقينا واحد غنى كده مثلا بقى عنده 3-4 مليون لجي واخدين منه 2 مليون ووزعهم على الفقراء المعنى ده حلال ولا حرام حرام قال طب وفرد جاب 5 مليون حلال منهم منه الزال والرجل بيدفع زكاة وكما يبقى الحزب الاشتراكي بهذه المبادئ حرام لكن لو جاء واحد قال لك أنا عندي أعمل حزب حزب إسلام ينادي بإيه الحزب ده؟ قال لك أول حاجة ننادي بتطبيق الشارعات الإسلامية تقدر تقول حزب ده حرام؟ ما تقدر تقول إيه؟ حزب الله عز وجل واحد لازم أن تسمي حزبك ده حزب الله لو سميته حزب النور ولا حزب الفضيلة ولا حزب النعضة ولا حزب أي حزب هيبقى حرام عشان ما سمتوش حزب الله طب مهم في حزب الله الشيعي حزب الله الشيعي الذي يكفر الصحاب هل معنى أن اسم حزب الله بقى حلال لا مش حلال يبقى مسألة الوقوف عند المسميات لأحزاب جائزة ولغرد جائزة هذا وقوف سطح لابد من النظر إلى المبادئ وتأخذ هذه المبادئ تعرضتها على القرآن والسنة إذا وافقت القرآن والسنة فهي حلال وإذا لم توافق فالسنة فيها فهي حرام من يقول هل يجوز بيع أكياس الشبسي ونحوها إذا كانت تحمل هدايا وكبونات داخلها فربما يربح كيسا آخر أو لا فهل هذا قمار بالنسبة لمسألة الهدايا الأشياء اللي فيها هدايا لو أنك اشتريت الشبسيات أو البيبسي أو أي حاجة فيها هدية تكسب سيارة، تكسب كيس شيبسي تاني، تكسب أي حاجة. لو اشتريتها من أجل المكسب فهو قمار لا يجوز. وان اشتريتها قدرا جالك المكسب فهي لقطة. خذها. رزق الساق والله وليه. لكن الهدايا على نوعين. هدايا فيها غرر وهدايا لا غرر فيها. الهدايا التي لا غرر فيها يقول لك مثلا مثلا علبة شاي كبيرة عليها صابونة مثلا كراما كوم. يقول لك عليها صل الهدية قدامك هذا لا غرر فيه يجوز لكن يقول لك فيها ورقة من الداخل وانت وحذ. دي خطأ هذا قمار. ولذلك ننبه الشركات على كده نقول لا مش شلين ده شمسيات ممكن تكسب وممكن تخسر لا ما تجيبهاش ولا تبيعه لان فيها قمار. ولو قطعناهم ونفسهم نفسهم هايسألوا ايه القصة نعرفهم القصة وحنا دلوقتي في مرحلة تمهيدية لتطبيق الشرعة الإسلامية لازم نعرف الناس عمليا يعني شريعة الشرعة مش تقطيع اليادي الشريعة في كل مناحي الحياة يعني الاخوة الامة والقطباء وبالذات انتم يا طلبة الفقر بطلب منكم انك تروح على اقرب مكتبة وتشوف ايه المنتشر في بلدكم المنتشر في بلدكم في حاجة اسمها عقد شركة مواشي تشتري مكتوب جاهز عقد إيجار شقة تجيب العقد إيجار شقة أو عقد شركة مواشي تشوف البنود كلها تلاقيها كلها بنود شرعية عادية معادة مع بند أو اثنين البند أو تسأل فيه بعض أهل العلم يقول لك لا يتغير البند نغيره ونطبعه ونكتب عقد شركة مواشي بين قسين شرعي ونحطه للناس والناس بتحب الإسلام خلاص هو نفس العقد عقد إيجار شقة شرعي وهكذا وإحنا ما يعطوا للناس البدائل الشرعيه وطريقة سهلة وجميلة لتطبيق الشارات الإسلامية بين الناس مش مستنية لحاكم ولا غير نعم إذا شيء <تصفيق> هو الشيبسي الشيبسي ممكن اللي بيشتريه عمره مش الأخ بيسأل بيقول ممكن اللي بيشتري الشيبسي ده مش هيخسر حاجة ممكن يجد أو لا يجد لها يخص في يقصر في نوعين من الشيبس مثلا أنا مش عارف ايه شيبس ذا في نوعين مثلا من البتاع ذا النوع فيه هدايا ونوع ما فوش هدايا الأطفال هيروح على النوع اللي فيه هدايا ممكن يشتري واحد اثنين ثلاث يعني أذكر لك مثال كان أيام ما كنا في السعودية مش الشيخ ابن باز رحمه الله كان فيه لبن كده بينباع في السعودية اسمه ايه؟ المهم علبة لبن كبيرة كده اللبن الرايب بيسموه لبن والتاني بيسموه حليب في السعودية علبة اللبن دي كانت بتنباع تقريبا بخمسة ريال أو ب... كانت بعشرة ريال أظن المهم عاد بيتنباع بعشرة ريال في أنواع أخرى من اللبن كثير فاللبن ده أظن كان مراعي أو نوع من هذا القبيل فعملوا عليه الهدايا دي يفتح وحد يملزوج عليه تفتح ممكن تلاقي دينار ذهب ممكن تجد وترح تستلمه في الحال خيار ما تلاقيش حاج مصاص تلاقي أي شيء تافه ويا الشباب يذهب إلى الصبر ماركتات ويقول له هات يشتري يفتح ويرمي في الزبال يفتحها بس يشوفه وإيه ما فيش حاجة يرمي هات كمان واحد اثنين ثلاث أربع يشتري بمية جنيه لبن وهو مش عاوز لبن هو يريد إيه يريد هذا فمن هنا أسس الحرب قد يقبلوا عليه من أجل ما فيه نعم. سؤال من الغرفة يقول امرأة تريد أن تأخذ دواءا لتأجيل الحمل رحمة بالطفل الرضيع حتى يفطم فهل يجوز نعم لا بأس لا بأس أن تأخذ دواءا لتأجيل الحمل إذا كان هذا الدواء ليس مضرًا بالصحة سيئل يقول لو نذر رجل شاتًا وأراد أن يأتي بما هو أفضل منها أو أكبر من الشياه، فهل يجوز؟ هذه القاعدة مهمة ممكن تكتبوها وهي قاعدة من ضغوة الفقه أو قاعدة فقه يجوز صرف النذر إلى من هو إلى ما هو أعلى منه من جنسه يجوز صرف النذر عفواً يجوز تغيير النذر يجوز تغيير النذر إلى ما هو أعلى منه من جنسه هذه قاعدة مهمة يعني مثلاً واحد نذر خروف ممكن يذبح جمل لكن واحد نذر خروف بألف جنيه يريد أن لا يأتي بالخروف ويوزع عشر طلب جنيه يجوز لا لأنه ليس من جنسه أو يريد بدل الخروف يبني مسجدا لا برد أو بدل الخروف يطعم ألف مسكين لا من جنسه يجوز تغيير النذر <تصفيق> إلى ما هو أعلى منه من جنسه فهذا جئت أيه نذر معين أنا أتكلم عن نذر معين لو عين هذا الخروف بعين والخروف ده يسألو خمسمة جنيه تمام فقال لك إيه رأيك أذبح عيد البقر بعشق طلب جنيه فنقول الخروف والبقر من نفس الجنس من بهمة الأنعام شميل وأعلى مش أقل يجوز لكن لو حوله من جنس بهمة الأنعام إلى جنس المال أو جنس الحبوب أو جنس الأراضي لا يجوز نعم لا الخروف لهم عندي الظر لا لأن الذبح. النذر لما يندل الخروف فيه عبادتان عبادة أطعم الفقراء لحم وعبادة الذبح نفسه. سألني يقول هل لو طهرت المرأة قبل الأربعين هل لابد أن تستمر أربعين يوما أم ماذا؟ لا لو طهرت طهرت المرأة ولو بعد الولادة كلام الله بيوم واحد بعلامات الطهر المعروف إما بالجفاف. إن لو إخراج القطمة لا كدرة فيها ولا صفرة أو بالقصة البيضاء التي يلقيها الرحم وهو سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد الحيض أو بعد الولاد لو بعدها بعد الولاد بيوم أو اثنين أو ثلاثة انتهى تماما يجوز المرأة تعتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجه نعم نعم يجوز القارم كنوتر هوجو أو بالمتوضع؟ نعم بالمتوضع لا بس أما الجنوب في الخلاف؟ نحن قلنا في خلاف سنة نعم. يقول ما وجه وضع التقاء الختانين ضمن نواقد الوضوء مع أنها من موجبات الغسل لأنها من باب أولى إذا كانت توجب الغسل فيها تنخذ الوضوء من باب أولى سير يقول هل الدراسة في الغرفة عبر النت تكفي عن الذهاب للشيخ نفسه؟ بلا شك لا تكفي لكن هي أفضل من غيره من لم يتسنى له الذهاب والسفر يعني مثلا معنا ناس الآن متابعين معنا من السعودية والكويت والإمارات وكذا طبعا يصب عليه كل يوم جمعة يجي من السعودية يحضر الوراء من الأمورات يهذا وراء فنقوله لا لا تروح للشيخ لما تسمعش فو إحنا بنتابع حالاً مشايخ السعودية وفي السودان وفي دول أوروبا وغيرها مشايخ كبار فلا بأس نسنا ان نتابع على الغرفة إذا كان متابعا جيدا يكتب ويفهم وعنده إشكالات يرسلها للشيخ وهذه وسيلة من نعم الله علينا إن العالم أصبح يعني أصبح قرية صغيرة ممكن وأنت جالس تتابع دروس الحرم في الحرم المكي دروس الحرم المدني وأنت جالس في عبر الإنترنت في بيتك نعم أنعم الله بها علينا لم يعرفها من قبلنا كان الجماعة زمان أول ما طلع التلفون أبو أبو منافيل ده كان مستغرب يقولك تلفون يتكلم في القاهرة يسمعه في سكانديه ده سحر هذا سحر أو عفريت وما كانش نصه طلع التلفون اللاسلكي اللي هو تلفون المحمول نعم سؤال يقول متى دورة شرح أصول الإيمان لنخبة من العلماء؟ إن شاء الله بعد رمضان هنخليها دورة تشمل الاثنين بإذن الله التوحيد وأصول الفقه مع بعض. عشان تبقى يومين يوم توحيد إن شاء الله عشر ساعات وعشر ساعات أصول الفقه إن شاء الله. هنال الآن إن شاء الله بعد رمضان. ماذا يقول؟ كل دورة لها اختبار طبعا من يريد أن يأخذ إجازة في أصول الفقه أو في التوحيد كما أخذتم الإجازات في بداية متفقه لا بد أن تكون إجازة لكي تقوم بهذه الإجازة بتدريس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية الرسالة الصغيرة احتمال يكون سؤال من الغرفة امرأة قالت امرأة امرأة أفشت سرا لزوجها فقال لها لو كنت قلت هذا السر فأنت طالق فقالت له لم أفشي السر فماذا أفعل لأنه آخر يمين طلاق هل تبلغه بالحقيقة أم ماذا هذا السؤال صعب علي سل هو من هو أعلم مني فيه سائل يقول كيف أصمع إذا ركبت بجوار فتاة في المواصلات وكيف آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في التدخين وغيره في المواصلات لا طبعا لا تركب بجوار فتاة إذا كنت شابا وإنما تركب في الكرسي القداماني والكرسي الوراني تركب فيه وممكن بسهولة جدا نحن الحمد لله في مجتمع مسلم محافظ لما تركب في المكروبات تلاقي مثلا ست بجوار واحد واحد بجوار ست يقول لو سمحت يا تعال هنا لو سمحت تعال هنا يبقى الكرسي قدام للرجال والكرسي لبعض النساء والنساء, والنساء مش عاوزين يركب بجوار الرجال أصلا فالحمد لله نحن في مجتمع محافظ طيب مبارك لسنا في مجتمع يعني وحب الاختلاط سائل يقول هل يجوز بيع الوقف أو نقله من مسجد إلى مسجد عند تعذره أو تعذر نفعه على قول شيخ الإسلام خلافا للجمهور. سال يقول ما مقدار كفارة الصيام عن كل يوم؟ طعام مسكين من أوسط مطعم أهله. يعني مثلا لو واحد أبوه مريض ولم يصم رمضان كله ثلاثين يوم يخرج طعام ثلاثين مسكين. لكل مسكين نصف كيلو رز واحد ونصف كيلو يكفيه وزياده فلو قلنا نصف كيلو رز في 30 يوم بكام 15 كيلو رز طيب يحتاج إلى ايدام يطلع مع الخمستاشر 15 كيلو رز يطلع معاهم مثلا ايه 10 كيلو بطاطس 10 كيلو لوبيا على 10 كيلو لحمة 10 كيلو جمبري من اوسط مطعمنا الهني سأل يقول قلتم لا بأس بالصحاب ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء مع, مع أنها مذكورة ضمن المكروهات عند دخول الخلاء نعم هذا مكروه مكروه أن يصصف الإنسان ما في ذكر الله في حالة الاختيار أما في حالة الإجبار كان يكون في سفر ونحوه فهو مضطر أخوانا في مسألة مهمة الأخ بيسأل بقول الحمام فيه دش وفي حمام وفي كذا حينما يقول الفقهاء يكره أن يستصحب بالإنسان شايا في ذكر الله يعني عند قضاء الحاج يعني أكرمك الله أنت جالس على القعدة نفسها هو هذا لكن لو دخلت الحمام والحمام فيه حوض توضع الحمام وقول بسم الله عاد لو دخلت المرأة الحمام والحمام فيه أكرمكم الله فيه غسانة تقول بسم الله وتدخل وتذكر الله عادل في الحمام النهي عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة هذه مسألة قد تشتبه على البعض واستدل الإمام النووي على ذلك بجواز ذكر الله بجوار أماكن النجاسة بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنه وهي ويقرأ القرآن فقال رأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عيشة وهي حائط يعني قريب من النجاسة تكرمكم الله ويقرأ القرآن فيجوز أن يذكر الله في مكان قريب من النجاسة لكن أثناء قضاء نعم سيل يقول رجل وهب لآخر هبات كثيرة وكان يجبره باليمين ليأخذها ثم حدث خلاف بينهم وطالبه بالهبات فهل يلزموا؟ أن يردها له وإن كان لا يستطيع فهل تصير دينا إذا أعطاه بالهبه الهبة على سبيل الهبة والهدية فقد تملكها حتى لو طالب بها صاحبه ليس من حقه لأن العلماء يقولون الهبة تملك بالقبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكل يقي ثم يعود في قيئ سالم يقول متى تبدأ الدورة الفقهية في مركز سيد سالم بدأت. الاثنين القادم الاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله الاثنين والثلاثاء القادمين في مسجد الشيخ رمضان جربيع في سيد السادس سائل يقول الناس يجعلون الجار أحق بالشفعة سواء كان بينهم حق مشترك أم لا فهل نبين أحكام الشفعة أم نترك الناس على ذلك فهم يستأذنون الجار قبل البيع ظنا أن له شفعة أنا ذكرت لكم المسألة فيها ثلاثة أقوال القانون المصري واخذ بالقول الثالث خلاص دام القانون أو الحاكم القاضي أخذ بقول من أقوال الفقهاء لم يخرج عنهم يجب للتزام به فهنا عندنا في القانون الوضعي القانون المصري واخذ في عنه بالإسلام واخذ به في قانون الشر بأن جارك لا يجوز أن تبيع إلا باستئذانه ولو بعت بدون علم وجواحك واشترى الشقة فمن حقك أن توقف البيع وتأخذها بثمنها سواء كان بينهم حق مشترك أو لم يكن خلاص تترك الناس على هذا الحمد لله أنه في قانون خلاف حتى لو كان بينهم الخلاف لأن هذا أمر شرع من عندنا في أصول الفقه أن المسألة إذا كان فيها قولان قول قوي قول ضعيف واخذ الحاكم أو القاضي بالقول الضعيف فقول القاضي يلزم بل قاعدة أصولية تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني هذه القاعدة لو تكتبوها هتجتاح في مسائل كثيرة حكم الحاكم يرفع الخلاف يبقى المسألة كأنه ليس في خلاف. يجب الالتزام بحكم الحاكم القاضي سير يقول حديث عائشة أثناء الحج عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعالي كل شيء إلا الطواف فهل يعد دليلا على جوازي مس المصحف للحائض نعم استدلت ظاهريته بذلك ومن وفقه استدلوا بهذا الحديث لكن هذا الحديث طبعا الجمهور رد عليهم وقالوا قالوا هذا ليس على الاستقصاء يعني بي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعالي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت عشان حاضت رضي الله عنها قال اقف بعرفات وافعلي ما يفعل يعني افعال الحاج يعني افعالي الحاج افعالي الحاج معروف ترمو هي حاج تقف فيها وهي حاج لكن هل استدل بها على أن كل شيء جائز لها؟ لا إذا استدل بهذا على أن يجوز لها أن تقرأ القرنة أحد يبقى يجوز أن تصلي وهي حائد وهذا لم يقل به أحد السائل يقول هل يجوز تكفير نصراني بعينه مثل نجيب سويرس؟ لا أنت مش هاجيك حاجة من التكفير أنت أهم شيء أن هذا الرجل أسائل الإسلام بهذه الرسوم فنحن نقدبه بالمقاطع السبع شركات التي يمتلكهم نقاطع سواء كان اليوم السابع أو مصر اليوم أو المبنيل أو الشركة النيل للسكر أو غيرها من الشركات اللي يمتلكها كاملة أن يمتلك جزءا منها تقاطع حتى يعرف هو في وسط مجتمع مسلم يستطيع المجتمع المسلم أن يؤثر عليه نعم سيل يقول هل القصر في السفر يسقط الجماعة القصر يعني القصر في السفر يسقط الجماعة لا إذا كنت مسافرا ودخلت وجدت إماما تصلي خلف الإمام المقيم وتتم خلفه لا تقصد لا تصلي وحدك وتمضي إلا إذا كنت مضطرا أن يكون القطار سيفوتك الجماعة لم تقم وأنت في مسجد المحطة يجوز أن تصلي وتدرك القطار الذي لا يفوتك هذه لضرور لا لا ما دمت أنت مسافرا ودخلت صلي وحدك صلي قصرا سؤال من الغرفة وهب رجل لزوجته عقارا ثم أراد أن يرجع فهل يجب على الزوجة رد الهبة؟ مدام وهب لها عقارة يعني وهب لها بيت أو شقة أو إلى آخره لزوجته وليس لابنه لزوجته خلاص قلزم هذا الأمر ولا يجوز له الرجوع فيه إنما لو وهبه لولد من أولاده دون الآخرين وجب عليه الرجوع من أدل المساواة بين الأولاد في العطية سيد يقول ما حكم المسابقات التي تعرض على الخنوات الفضائية ويتصل الناس فمنهم من يربح ومنهم من يغرم إذا كانت المسابقة بسعر الدقيقة العادية فلا بأس به أما إذا كانت المسابقة بسعر غالي يعني الدقيقة الثلاثة جنيه مثلا فإن هذا في قمار لا يجوز. لأن القنوات سواء كانت قنوات إسلامية أو غير إسلامية تعمل مثلا عدة أسئلة وتقول العشر الأولى الحج والثانية عمره إلى آخره والدقيقة مثلا العادية بحوالي 25 قرش أو كذا فعشانه بيتصل على القناه تبقى بجنيه ونص دير فعوال ثلاثة جنيه ثلاثة جنيه معناها أن الشركة الاتصالات بتاخد جنيه ونص متى 3 جنيه وشركة عفوا شركة الاتصالات بتاخد الأول ثمن المكلمة حوالي 50 قرش المهم والباقي بتسموه سوا، شركة الاتصالة بتأخذ النصف والقناة بتأخذ النصف يعني القناة مثلا هتأخذ جنيه هي القناة تأخذ جنيه لو مليون واحد اتصلوا عشان يسجلوا يسجلوا الإجابة يعني القناة كسبت مليون جنيه مليون جنيه بتطلع منهم مثلا مئة ألف ولا حاجة حج وعمرة والباقي تأخذهم فممكن واحد يتصل 30 يوم في 3 جنيه بتسعين جنيه ولا يربح واحد يدفع تسعين جنيه ويكسب حد خمسة وربعين ألف وكسبه هذا نوع من أنواع القمار لا يجوز إلا أن تكون بساعة الدقيقة العادية فيجوز سير يقول هل يجوز رد الشبكة للمخطوبة إذا حدث خلاف قبل العقد عليها وهل يترط هو هل يترتب على الخطبة أحكام شرعية؟ يستحب يستحب الأهل, الأهل العروس إنما يرد الشبق استحبابا يعني لتبرئ الذمة لكن لو هو الذي يريد أن يطلق وغاب حبسها سنة أو سنة ونص بيطلق بدون شيء يعني بدون سبب واضح فالعلماء يقولون بأنه, بأنه أهل الحل والعقد في المنطقة ينظرون إلى الضرر العائد عليه. دي بنت مين وحبسة كان تت ممكن تنخطب في الفترة دي كلها بعد سنتين يقول مش عاوز معا عشر تلاب دي نده. يروح يخطب دي ويجيب لها الذهب بعشر تلاب ويحبسها شوي وبعد ست شهور يقول لهم أنا مش نوع نقول له خد العشر تلاب بتاعتك يخد يروح يعطي الواحدة تانية وبعد سنة يخدت وروح لوحدة تلت لا يتأدب بالعشر تلاب دي حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء الأصوليون يقولون الضرر يزال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يقدر الضرر العائد على البنت دي وعلى أهلها بخمس تلاف بعشرة تلاف إلى آخره يجب يقول له من العشر خمسة أو ما تخد شهادة خالص على حسب الضرر العائد والمدة التي حبثها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتعلن وإياكم من الذين يستمعون القول في التبليون